أنخرج قومك من قومك ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ن و ر و ذ ك ر ه م ب أ ي ا م الله ذلك ل إن في آ ي ا ت ل ك ل ص ب ا ر شكور واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إ اذن جاكم من ال فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم ب ن ا ء من ربكم عظيم و إ ذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد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 ف ر د وقالوا ا أيديهم أفواههم انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ك ولكن ا ل ل ه ي م ن من, يشاء من عباده ولكن الله يمن على ي ش ا ء م ن ا ء الله ا كان ل ن ا أ ن ل ن ياتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ناديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غ ر ي ظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آ م ن ا واجنبني وبني ان نعبد ن ل ا ص ن ا م رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر إ س م ا ع ي ل واسحاقا إن ربي لسميع ل ع ان إ ربي لسميع الدعاء